فَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعْدُوَ لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُم بِعَاثَةٍ فَثَبَّطَهُمْ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُم بِعَاثَةٍ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ